فَفَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَبِ الْفَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى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 افَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قُفْ إِلَيْكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانظُرْ عليه تكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نا أكوني برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي بركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلَّ دَعْلَ صَالِحٍ